كل الحكاية مسخرة كل الحكاية مسخرة بمحكمة حطوك وبجو كله مسخرة دون العدل حكموك خاسوك يا بي مكبرة كلاب العرب شافوك يا بو عدي المفخرة لا تفتكر عدموك فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك كل الحكاية مسخرة بمحكمة حطوك وبجو كله مسخرة دون العدل حكموك خازوك يا بي مكبرة خازوك يا بي كلاب العرب شافوك يا بو عدي المفخرة لا تفتكر عدموك فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك صدام يا سقر العرب صدام يا سقر العرب حكموك باغتيال صدام يا سقر العرب حكموك باغتيال ما نالوا منك يا بطل أسطورة يا جنرال صدام يا مجد الأمة صدام يا مجد الأمة صدام يا زلزال صدام يا شرف الأمة صدام يا مرشال يا بو عدي ما يهمك يا بو عدي ما يهمك صامت مثل الجبال لو أعدموك رصاص كان اعتذر بالحال ولو علقو لك مش نقاع. لا استصرخت الحبال لو أعدمو كرصاص كان اعتذر بالحال ولو علقوا لك مشنقة لا استصرخت الحبال ولا يهمك يا بوعدي ولا يهمك يا صدام العرب الماشنقة عندك فخر ارجوها للأبطال الماشنقة عندك فخر ارجوها للأبطال من فلسطين يا بوعدي من فلسطين يا بوعدي ننعاك من كل جال ننعاك وتبكي عيون ننعاك وتبكي عيون وتبكي عيون الرجال ويبكي عليك الشعب ويذرف دمع أطفال أما الخسيسة لي أما الخسيسة لي طعنك هرج بطال تافه ولا يسوى مصمار جوا عال ولا حتى بين الظلم يسوى كعب رجال خاين وأكلب من خاين خاين وأحقر من خاين امراوغوا دجال الله أكبر يا عرب الله أكبر يا عرب شوفوا الثمن ميال لا همك وشرف ومجد لا همك وشرف ومجد ولا همك وهالحال راعي البقر حاكم وطن راعي البقر حاكم وطن مناهب شرف وموال متربع بالوطن العربي في الخاوة باستفحال ما متتصدى ما العرب ما متتصدى العرب لسه الدرب طوال تاريخك يا ابو عدي. تاريخك يا أبو عدي ما ينكر صفوك وحسانك تاريخك يا ما ينكر صفوك وحسانك ولا ينكر انك اسطوره كوكب ساطع في زمانك تاريخك اقوى تاريخك اقوى يا صدام من كل واحد خانك راح يلعن فيهم قائدهم راح يلعن فيهم قائدهم راح يلعن فيهم سجانك راح يلعن فيهم سيدهم راح يلعن فيهم سيدهم ويلعن فيهم كل من هانك يلعن فيهم كل من سبك يلعن فيهم كل من سبك وكل من شجب وكل من دانك من فلسطين هبينا يا أبو عدي من فلسطين هبينا يا أبو عدي وادنا الدنيا علشانك شعب فلسطين يا الشعب العربي اللي شعب فلسطين يا اخونا الشعب العرب اللي شعب الشعب العربي اللي الشعب العربي اللي صانك